الله يبلي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي، أبنائي وحفدتى طلاب العلم أحييكم وأواصل معكم دروس النحو والصرف. لنطقنا إن شاء الله لغة القرآن الكريم. نترك المرفوعات وننتقل إلى المنصوبات. كنا وضحنا المرفوعات برسم شجره والان نضع امامكم شجره ايضا للمنصوبات بفروعها المختلفه وهي اسم ان اسم لا النافيه للجنس خبر كان خبر افعال المقاربه والرجاء والشروع المفعولات جميعا المفعول به المفعول المطلق المفعول لأجله المفعول معه المفعول فيه أي الظرف بنوعين التمييز المستثنى الحال المنادى كما هناك تواضع للمنصوبات أيضا هي النعت والعطف والبدل والتوكيد وبما أننا سبق الكلام عن كان واخواتها وانوا وافعال مقربه والرجاء اشبوع في المحاضرات السابقه نتكلم الان عن المفعولات اولا المفعول به هو اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل ويكون مفعول به ظاهرا مثلاً ساهم عبد الرحمن النحو، وقد يكون ضميراً متصلاً، وسبق أن شرحنا ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. احترمت ك هي اللي في محل نص مفعول به. <تصفيق> فإذا كان المفعول به اسمًا ظاهرًا يكون منصوبًا بعلامات من علامات النصب السابق ذكرها: الفتحة مع المفرد وجمع التكسير، الكسرة مع جمع المؤنث السالم، الياء مع المثنى وجمع المذكر السالم، الألف مع أسماء الخمسة مفردةً. إذا كان المفعول به ضميرا متفلا إنه يكون في محل مصب. مثلا أكرمت الوزارة المتفوقات كتب عمار الدرسين أكرم خالد أخاك كسر يا ألف حسب الترتيب سمعته يتحدث الهاء في محل نصب قد ياتي المفعول به متعددا اذا كان فعله متعديا لمفعولين نقول وجد احمد نحو سهلا نحو سهلا مفعول اول ومفعول ثاني ويجوز ان يتقدم المفعول به على فاعله مثلا من يخشى الله من عباده العلماء من يخشى الله من عباده العلماء <تصفيق> ثانيا المفعول المطلق هو اسم منصوب من لغ رفاده ويأتي لتوكيد الفعل فهم عمار النحو فهما أو لبيان نوع نوعه جلس مروان جلوسا مريحا فلما وصفنا الجلوس بأنه مريح بينا نوعه او لبيان عدد سجد محمد لله سجدتين هذا المفهول المطلق يوجد ما ينبع عنه وينوب عن المفهول المطلق خمسة اشياء اما مرادفه تكلمت اليوم حديثا مقبولا وإما صفته تتقدم العلوم سريعا ستقدما سريعا وإما نوعه جريت في الملعب عدوا أو رجعت الجيوش القخارى أربعا عدده سجدت لله أربعا أو إضافته إلى كل أو بعض أو أي اشاره غنيت بالشرح كل العنايه اهملت التلميذ بعض الاهمال ذاكرت نحو تلك المذاكرة ساجدا وهكذا ثالثا المفعول لاجله وهو اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل يعني اما نقول باللهجه العاميه حصل ده ليه لو كانت الإجابة عليها هتبقى الاجابه عليها مفعول لاجله تكافئ الدوله الاوائل لتكريما لهم تكافئ الدوله الاوائل تكريما لهم <تصفيق> المفعول لاجله هو الوحيد اللي ممكن ان ياتي مجهورا بلام ويكون في محل نصب نقول خلينا في نفس المثال عشان يبان الفرق واضح تكافئه الدوله الأوائل لتكريمهم فهنا اللام حصي جر وتكريم اسم مجرور لفظا في محل نصب مفعول لاجله وطبعا الضمير هم في محل جر مضاف اليه تحذر ان تقول لتكرمهم هنا لم للتعليل وتكرم فعل مضارع منصوب لكن المفعول لاجله لازم يكون اسم ومنصوب اسم ولتكريمهم المفعول الرابع المفعول معه وهو اسم منصوب يذكر بعد واو بعد واو بمعنى مع هيجي ان شاء الله قدام في المتشابهات انواع الواو دي الواو بتاعت المفعول معه وواو العطش وواو المعيه وواو المصاحبه وواو القسم وواو الحاديه الكثير ان شاء الله بس الواو هنا مع المفعول معه بمعنى معه والمفعول معه يعني الواقع بعد الواو نعرفه كويس ازاي أنه لا يشارك ما قبله، أما بعد الـ لا تشارك ما قبلها في الفعل. نقول مثلاً سار القطار وشاطئ النيل. شاطئ لا تنتبج أو لا تتوافق ولا تخالف بمعنى تخالف ما قبلها اللي هي القطار في الفعل اللي هو سار. القطار سار. ولكن الشاطئ لا يسير إذا الشاطئ مفعول معه شاطئ مفعول معه لأن الشاطئ لا يشارك القطار في السير وكذلك تقول صحوت من النوم وشروق الشمس شروق فرض مفعول معه ومنصوب بالفتحه ولا يشترك في الفعل وهو الصحو. الخامس من المفعولات وهو المفعول فيه او الظرف وهو نوعان ظرف للزمان وهو اسم يذكر لبيان زمن وقوع الفعل وظرف للمكان وهو اسم يذكر لبيان مكان وقوع الفعل والظرف نوعان متصرف وغير متصرف متصرف يعني ما يستعمل ظرفا او غير ظرف يعني ممكن يجي ظرف وممكن يجي ظرف وتفهم الكلام ده من سياق الجمله ساعه ويوم وشهر وسنه وميل وكيل وصيف وشتاء وهكذا وليل ونهار وليل ونهار وهكذا نشوف امثله مثلا يكسو المطر شتاء هنا ظرف لكن هذا شتاء بارد هنا خبر احب القراءه صباحا ظرف في الصباح يقوم المرء لعمله الصباح هنا اسم مجرور وهكذا مكثت في المصيف شهرا ظرف الشهر القادم نقوم بالرحلة مبتدا سيفهم ازرقيا او غيرها من سياق الجمله وهذا يكون ظرفا متصرفا اما ظرف غير المتصرفه الظرف غير المتصرف ما يلازم الظرفيه ما يلازم الظرفية او الجر بمن يعني يستعمل كظرف فقط لا غير يعني نشوف بين وعند وقبل ووسط وتجاه وفوق وتحت وخلف وشرق وغرب وجنوب وأمام وقدام ويمين ويسار وهكذا نقول كل من عند الله طبعا واضح عند الصباح أذهب لعملي أجلس أمام والدي في أدب أضع الكتاب فوق المكتب تتبعني هذا ظرف فقط غير متصرف من الظروف الكلمات لحظة ومدة وبرها ووقت وحين وهناك ظروف مبنيه يعني مش منصور مبنيه زي الان إذ اذا امس حينئذ حيث وهكذا انتهت المفعولات تحدثنا عن الاسم وعن الفعل هناك اسم فعل يعني ايه اسم فعل يعني هو اسم فعل فعل لا هو كلمة تدل على معنى الفعل ولكن لا تقبل علامات الفعل يعني اسم ولكن يدل على معنى الفعل بس لا يقبل علامات الفعل يعني لا تتصل به فاعل أو تهنيز أو مثلا أو لا يأتي منه مضارع وماضي مثلا وهكذا حنشوف دلوقتي بالتفصيل حتى أسماء الأفعال مقسمة إلى اسم فعل ماضي واسم فعل مضارع واسم فعل أمر يعني الاسماء التي تدل على الماضي والاسماء التي تدل على المضارع والاسماء التي تدل على الامر ولكن لا تقبل علامتها فاسم الفعل الماضي هو ما يدل على معنى الفعل الماضي ولا يقبل علامات الفعل الماضي وهي تاء الفاعل او تاء التانيث يعني الفعل الماضي مكتب تبكى كتبت كتبتا كتبتي او كتبت شوف اه قبلت لانه غدي لكن هيهات وبمعنى بعده اه بمعنى بعده لا تقبل علامه من علامات الفعل شتانا بمعنى افترقا سرعانا بمعنى سرعه لاشهر ثلاث افعال اسماء افعال ماضية اسم فعل المضارع وهو اسم يدل على معنى الفعل المضارع إسم فعل مضارع اسم يدل على معنى الفعل المضارع ولكن لا يقبل علامات الفعل المضارع وأشهرها لم والسين سوف يلعب لم يلعب سيلعب سوف يلعب أي الفعل. طيب ما هي أسماء ألفال المضارع المشهورة أفن ولا تقل لهما أفن بمعنى أتدجر أتضايق وين وين بمعنى أتعجب قاهن قاهن بمعنى أتوجع أتألم مثال الامر ده كتير ويدل على معنى الامر ولكن لا يقبل علامات الامر كياء المخاطبه او نون التوكيد يعني العب العبي وهكذا لكن اسماء الافعال ما تقبلش اسماء افعال الامر ومن امثلتها صاحب اسكت حي حي على فلاح قي على الصلاة أقبل بمعنى أقبل حذاري بمعنى إحذر عليك بكذا إلزم إليك كذا خذ رويدك تمحل أمامك تقدم وراءك تأخر أما بتدعي بتقول آمين يعني استجب يا رب آمين استجب وكل أسماء الأفعال ماضي ومضارع وأمر كلها مبنية وليست معربه ننتقل إلى درس آخر وهو الممنوع من الصرف تقولوا لي احنا ما كملناش ليه الشجرة شجره المنصوبات يعني فين التمييز وفين المستثنا وفين الحال وفين المناد اقول لكم دي ابواب رئيسة خطيرة ان شاء الله محتاجة الى محاضره منفردة فبناخد تكملة لهذه المحاضرة درس ايضا مهم جدا النحو وهو الممنوع من الصرف او الممنوع من التنوين يعني مثلا لو قلنا محمد حنقول محمد شوف محمد كإني كأن فيه نون فانطأ كإني فيه نون يعني منون لو قلنا عمر حنقول عمر فقط ممنوع من التنوين او ممنوع من الصرف طب ليه ليه لان هناك تقسيم او اقسام للممنوع من الصرف ففي اعلام ممنوعه من الصرف وفي صفات ممنوعه من الصرف وفي اسماء ممنوعه من الصرف نبدا بالاعلام الممنوعه من الصرف ولا المعنى علم يعني اسم انسان او اسم مدينة فما هي الاعلام من نوع من السر من رواحد العلم المؤنث عبير مروة ريم مريم مكة اسكندريه هذه كلها اعلام ممنوعه من السرف كذلك يمنع من السرف العالم المنتهي بتاء بتا... مربوطة حتى ولو كان او ولو سمي به مذكر ممنوع من التنوين ايضا ويدخل تحت باب العالم المؤنس مش حمزه وطلحة فاذا كان العالم ثلاثيا ساكن الوسط جاز صرفه ومنعه هند ممكن تكون ممنوعه وممكن تستخدمها مصروفه نصر ممكن تستخدمها ممنوعه من الصرف وممكن تغيرها مصروفه اه هذا العلم المؤنث بكل ما يتعلق اتنين العالم الاعجمي فرمسيس، سقراط، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، عيسى، موسى، فأسماء الأنبياء أعجمية ما عدا محمد، كله إدريس، إسماعيل، أما إذا كان العالم ثلاثيًا ساكن الوسط أيضاً جاز فيه السر والمن زي نوح وهود ولوط ثالثا العلم المنتهي بألف ونون نقول مروان عثمان حنان شعبان رمضان العالم الذي يشبه الفعل أو العلم على وزن الفعل يعني ما تقدرش تقول ده اسم أو فعل إلا في الجملة يعني أحمد من عرف لأن ممكن أقول أحمد طالب محترم وممكن أقول أحمد الله علينا على نجاحكم أو لنجاحكم أكرم أكرم رجل عظيم أو أكرم الرجل رضيوفه وهكذا يبقى أحمد أكرم أشرف أسعد يزيد كل دي أعلام ممنوعة من الصرف خمسة العلم المركب تركيبا مسجيا يعني زي عبد ومعاها يعني مركب من كلمتين عبد الرحمن أبو بكر ابن خطاب بور سعيد نيويورك سادسا العلم على وزن فعل مثل عمر جحا زحل وهكذا خبل وهكذا يبقى العلم المؤنس والعلم الاعجمي والمنتهي بالف ونون الف ونون وعلى وزن الفعل والمركب وعلى وزن فعل اد الاعلام ثانيا الصفات الممنوعة من الصرف اربع انواع مش ستة زي العلم اربع من الواحد ان يتكون الصفه على وزن فعلان الذي مؤنسه فعلان مثلا عطشان مؤنسه عطشا جوعان جوعان ريان ريان او ان تكون الصفه على وزن افعل احسن افضل اعظم والالوان كلها اخضر وأبيض وازرق والعيوب ايضا اعرج واطرش واخرس وهكذا على وزن افعل ثلاثه ظريفه جدا الصفات العدديه مثنى وثلاثه ورباع الى اخره لحد عشر اربعه كلمه واحده وهي كلمة اخر فعدتهم من ايام اخر اخاطة ايام أخرى ثالثا نترك الاعلام والصفات نأخذ الاسماء الممنوعة من الصرف كالاسم المكسور والاسم الممدود وصيغة منتهى الجمعة الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بالف نطقا نطقا كبرى نطقا كبرى تتكتب بيها انما هي تنطق الف عظمى اما المندود فهو المنتهي بالف وهمزة صحراء حشناء ذا واقل الشيء كمان جمع كل جمع تكسير ثالثه الف الحرف الثالث الف وبعدها حرفان او اكثر يبقى مش اي جمع تكسير لا ده جمع اشترطنا فيه ان يكون الحرف الثالث الف وبعد منه يا حرفين يا اكثر فمثلا بإجاب أولاد أقلام كل هذا منفعش إنما مشاء جد كنائس مصابيح مفاتيح عصافير طيب انتهينا من الأصناف نشوف إعراب الممنوع من السحر. الممنوع من السحر يرفع الدمى. رمرو أول أمير للمؤمنين. وينصب الفتح. إن احمد تلميذ مؤدب ويجرب الفتحه نيابه عن الكسره يجرب نيابة عن الكشرة. صليت في مساجد جديده ولكن في استشماء يجر بالكسرة إذا عرث بالأل أو بالإضافة. قلنا صليت في مساجد جديدة لو إنها صليت في المساجد الجديدة يبقى المساجد بالكسر عادي. ولو كان تعليب بالإضافة برضه صليت في مساجد مكة المكرمة. وبعد اتفقنا على ان نجي على التمييز والمستثنى والحال والمنادى هذه الدروس الاربعه القوية في محاضره مستقلة ان شاء الله وبعد اقول لكم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معود